الله عز وجل كثر علينا من الله لنا من صورك، لي هو الأول اللي هو من قبل حتى المتعالي، بس الأبروشيك بأي بأي يوم ثاني، إذا بس الأبروشيك يوم ثاني، ما بيشالدني أي ما نقص، أنا شايف بس مثلاً برای انجام ده التك مين تقريبا يا <تصفيق> <ومشهر الوامر تصفيق> <تصفيق> نوزو <تصفيق> في الحالات التنين مع اربعه اللي بقى بيس دي اللي هو ان دي صغير الروتا الروتا الثانيه اللي هي اللي حاجات له اللي هو اللي هو وافر افسیش انسیمیشی. بسیار می‌نیاشی تا اجازه نزدیکی این اتفاق که کمیت افسیش انسیمیش بگه اونا را روی یه دسته انسیمیش بگیریم. چرا؟ عشان این انسیمیش بیمیده دسته این انسیمیش. عشان این انسیمیش و هو في لو جه على كل واحد هنا هو أو اللي هي اللي هي ملأين من شعبيات المدارس أو ملأين على النور اللي هوش اللي هي يسبي ي في في <تصفيق> في <تصفيق> كل منشأة مراحل أو براءة هذه اللي هي طار عندي على رسالة من هو اللي بيقول إن هو عنده مشكلة معينة المفروض إن إحنا نبدأ بقص المشكلة هذه هي ونطلع اول فاضل في <تصفيق> المثال اللي هنا عاملت 3 جيم واعمل له بروسيسينج اوعي ان انا الماتريكس هنا هي انا هو مش عارف دي شو ال في انا تو جس لو بتقارن بين القياده ده لو بنفع عندي دي جمش ولا مفهومش كده طالما الجزء ده ينمي اكتر لما, لما ما مش ماشي شغل حاجه من ربنا أو الثالث أساساً للذياب لعنت يتركوزه يا أي فما أو ما ايه يعني لو في مشكله في في عندي مشاكل اللي في اللي هو عندي الله في دي ان هي الفورم الاولاني الفورم الاولاني اللي هو for know what is ادي كده ركز معايا في ان هو الميل اللي هناك اهوت الميل اللي هو بقى ركز على الميل اللي كان اسمه الطايمفي اسمه الطايمفي الميل ده اسمه الطايمفي الراجل صاحب النظر الشيء الاصل بين البائع ذلك ده ما شوان روغم باید الله وحده. الأول من عشر من الأول من تسعة من الأول من سبعة من الأول من ستة من الأول من خمسة من الأول من أربعة من Since there sexual desire, or there sexual desire, that is the environmental awareness course. The environmental awareness the same of you, "How of you have ever the concept of استدعوا وفي هذه اللي هو الحقيقة اسم القمر ليست أب، بس هذا سر حلو كريم معناها إن هو صعب النظر اسمه مثلاً خالد أو فين بتاعه اسم خالد عشان كده بيسميه اسمه. فمر كده يعني لبس بلفي واحد الناس بيسميه عقب اسم مثلاً مولست ممكن أضربه اللي هو الأشكال بتاع اللي هو كذي بعد كده هو مولست ولا ساميح في بي اسمه بيسمها مولستا امين اللي هو اسم العيلة بتاعه بيسميها مولستا الامين تمام كده اللي عايش في مدينه هو القاهره الخرافي قال اسمه اسمه ميل والخرافي اللي عارفين هو الخرافي اللي هو الكبير اللي هو بتاع مش اسمين اسمين بتاع المزارع في المنطقه اللي موجوده في القاهره فده اللي اسمه ویساع مدرسه <تصفيق> الله يغلط والله كان معرض عليها قلت عربي عشرين ب... 20 تقريبا قلت لها اتكلم وقلت اعمالي ما هو لو هو جه قرب لها هتعمل له كيكه ربنا هو صح كده؟ هو أستغل بتاعه وكيه لآل ده مثلاك واحد قامت بالفرصة وهو عارف لما بيشوفني إيه إيه على طول صحيح كده؟ فهو جايب وقال نفسه إيه منك عملية الماضي؟ هو جاي من نفسه إيه منك عملية بس بس شخص معين هو مش حافل إن هو اللي أو في السكش فبالتالي كده بيكون من سبب منين من الهواء بالاثر في الطاقة تاني من اسباب ممكن يبقى هيكسر نفسه يعني عارف ان عمليه في الحته دي عشان كده لو التراب خد بالك من العين هنتكلم في حاجات كتير قوي ان عمليه الكالور ممكن تعمل لها حتى واي كمان بسبب طاقه ايريه موجوده حاجه مسترقه في المزرعه انما إن عمليت ان عمليه مش بتحصل الا في الحته أي اي أولا قلت لكم في نوراتنا عن نور كنترول لذيه في نورة النورة يعني اهم حاجه بنتكلم عليها النيوترشن ان هو في طريقه الشديد فبيعمل كيشا غلط بالنسبه عندي العمليه اللي هو السيكشوال رايز لدرجه إن في من الناس دي جايه لحد يقوم رايح جاي في الهواء ال ال ال اللي يعنيك بتجيبه خرافة أصلاً جد ما هو كذا أو كنت أسمع عنه وما يعرفش أصلاً بتاعها إيه وما عليها ليه إلا هيأخذ برضو مندهور هيبقى وين في أسماء عمليات من هو السكس وانزاك. يوم بدي الحكي من هذا كان نفسي برضو بدخل بالقلم وعاين كده الفيديو مين وشوفهم داخل في الاخر لما تيجي تشوف الاثنين من مع بعض هتلاقي واحد فيهم سمارت وهتلاقي فيهم واحد في آب هتلاقي في واحد فيهم مع وبالتالي ليه اكل كمان يعني ده لما بتاكل في حته اسمها اللي انا هو الاي تريتنس الاي تريتنس معناه ان عنده فيشنسي في هو مين يوضح الميكانيكال بايولوجيكال بروسيس اوف اللي مرتبه عملية طريق ان هو الايه عمليه یا نهیم کارت میکنیم هم موجودة على في الجسم، وبالتالي هذه زي أي بروتوكس موجودة في الجسم لما تحت أي ظرف من الظروف هي أثر عليها overfeeding وال underfeeding. ال underfeeding يعني في هذه حاجة ما سميها ال thriftiness. ال thriftiness على في البرنامج اللي هيميل فيها على سبيل المثال، يعني يعني absent the whole the اللي عندي لعملية الديزاين. سواء انه بتشتغل عندي على Transmission Service Signals Neural System أو اللي هتشتغل على التشو السابق ما هو في النهاته أنا عندي التزايع التزايع هتبتغل عندي على التشو التشو هو عشان يحصل عندي رسفونس بتاره عايز ندموع من الـ Neutrient أو ندموع من الـ Actions اللي بتاعدينها عندي الـ تمام هنا عدد الفيشرز أصلا فيها إذا هو أصلا الجسم هياك فيه برضه نقطة من النقطة المهمة جدا عملية النواة أو النوايا اللي تبدأ في الجسم اتسير هل لدي عدد فيشرز هل عملية البيولوجيا البروسيس هذا سوف عنده اللي هي إنسان خلاص الإنسان موجود عزمه بعده ولا هتروح للبيولوجيا البروسيس عملية الهواء بسقيريشن، عملية الهواء فلتريشن في جثني. كأي حادث بتكه. هذا من عملية المتين سينترافترس اللي مفوت الكسوميات في فيه شو اللي بقول؟ إن الأمراض المترشش بتتميز of essential nutrients أو essential enzymes أو coenzymes necessary for. a okay. عليها. انه ده من لما دايق على الهوار الانبين. اسمع راية الورال. او الكمبيونيشن بعد منها القادرين. ان من الانبس انتاع اللي هكوش عملي فيه نوع البجانة. الدول بتاعه هتحقق بالاسماء بتاع البيل التعمل اتساعد. لو كنت No, no, no. فيتنس فيتنس فيتنس فيتنس فيتنس فيتنس دي الاولاني ايه المفروض كنا بنستعمله في ديزي سي 45 ديزي سي 45 500 ديزي بروليا كده هو ممكن بتاثر في نهايه الدنيا يعني ايه يقول لك ممكن كلها يجي يقول لي ايه؟ يقولوا طيب ما اتباعها اصلا انت مجميها عندك ايه؟ يجي اوه اوه برد مصير يقولك ايه؟ لولاك ما تنسب الاول ممكن التباع ليه؟ لان الواسطة التباعي لانا هنالك كده بجروب كذا مرة تجد بادة مضاعي انا بعد الحن والايه؟ صح؟ صار؟ سنبتو شانا بكده؟ هنالك على ايه؟ على السمارتنس بتاعه مين بدي ايه؟ مش بالنسبة لانا بيدي بس يبقى این سال میاد أب سعر فريخ، ممكن تلاقيه بعشرة، ممكن تلاقيه بعشرة، ممكن تلاقيه بعشرة، ممكن تلاقيه بعشرة، ممكن تلاقيه بعشرة، ممكن تلاقيه بعشرة، ممكن تلاقيه بعشرة، ممكن تلاقيه بعشرة، ممكن كده بعشرة، ممكن تلاقيه اسمها ايه تلاقيه بعد كده تلاقيه ايه ممكن تلاقيه بعشرة، ممكن تلاقيه بعشرة، ممكن تلاقيه بعشرة، ممكن تلاقيه بعشرة، ممكن تلاقيه في لما تتكشف بعد الولادة في كانت في اصلا كانت عايزه اسالها مع عضمها ولا مش اصلا ولا ايه الدنيا حاجات كتير في الفارسه بعد الولاده بصراحه يعني فده نقطه مهمه جدا لازم نحطها في في الواحد كده واضح ده انا عاوزه المره الجايه اروح اعيد على البارولش كورس اي لها تكون جاعة، الخاصة وانتا كل شيء اللي هي في الناس اللي كده اللي كده وهتوريكم إن شاء الله اللي تكونوا بيعاصر فلاصة دي حيب وخالص، كان عايش وقت ده أحد الوين كان عندنا روحنا عامل عند أسانة عليها بتاني الـ evaluation is اللي هو بتاني الـ collection في الـ standard عشان كده الكونكشن بيصير في الاستاند بوزيشن فهي بتعمل التكوين للماستر بيج للبول للبول مش يعني العقل بيعصر في نفسه طب الواحد عارف يعني العقل بيعصر في نفسه كده على في يعني زي اللي في الموبايل بعدها ماستر يعني ايه اصلا خلاص وصلت يعني ايه وصلت بس ليش قلنا التليفون؟ قاعد من او احد على في مرض ام التنسي حالي بس اللي تلك ديجيتال مش بتطلع هل هل بتطلع في حاجه بتعمل استعراض بتصور ده بس بس مش <تصفيق> ما هو ده جمهة الإعجاز هو ده الميلي <تصفيق> احنا نأخذ هو قاله العرض يا هو قاله هو هو الحمد لله ما اشتغلش فده مصلحة هيقول ايه سأتحول الآن نعمل على خيم اللبس ديره اسرهم الديله على عبد الله ولا لا لا تصدق يا مستر بتنزل المست عشان متحصلش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 لا اترم لا يا محمود بسم هي مثل عند عمليات Errection, Franchion, Ejaculation إيجارة Errection, Ejaculation دي راكز من حركة الميلي انتوا هدعوهم بتفسير حركة اللي هو البركورك او انه هو البركورك ايه اللي احسر عندهم يزنون يعني عن دين كاين اللي احسر عند عمليات اللي هو البركورس عنده... بالصبت ولكن الـ Access of email فحركاته <تصفيق> جاي في العين لما اللي كانت البوكس هيدا كمسلين يا وهو عين دي عالية هول بس كتبت لها عصائف هيدا فالعصائف هولة فيها أفريشا مجانا وصولها في العين بساة عصر عمو كتبان الكاركة دي جمع البهل فيها التجميع صح كده؟ طال موكم دا بيكونش ايه؟ عطلو هدين دي حاجات لسه هدطوها عصر بقى كده لسان اعمل هم عليك هذا الآن <تعبوها> شفت الاكشن ده شوف ما ده هو ها يقصر علي عدمية الاكشن في البودة تيزا شفت الحارقة اللي هو حارقة اللي هو ضاهر بتاعك دي ركز اوه في الظاهر بتاع العيد <تصفيق> اي ما الحارقة خلاص خلص خلاص الحضور <تصفيق> جابت هي كبيرة بتاخد السيمين بقى وخورت اقوله زي من يعيب من يعيب من أي لغة ما من هذا السبب هذا السبب ولا يمكن فطرة الإنسان أن يكون بسيطان بسيطان بسيطان بشكل كده في ايوار اللي هو اللي هو والحاجات اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي, اللي هي طبعاً الكاميرون كده بديسهم الـ age عمليك الـ age بيبقى الـ experience هادي هادي كده وخلاص زي ما يكون ترون عطل واحد كده فانت اللي هو البول بتاع اللي هو الموتر. ولو ما هو ما راحوش يعمل بيطاب مش مثلاً اللي هو بيبقى لسه هو يعني بيشارك شو كده ويحاول حباً يعمل الكاميري وين مش موصة لأي حاجة بخص بتبقى مش كده كده الناس بعاني لما بتكتبك تتكلم فيها ببقى إيه إكس باريان ست إيش لما يعني بالي الفيتنس بتاع الأضل بتبقى إيه بتبقى عن في إيه بتبقى أحسن بتعرف اليام في إيه اليام في إيش اليام الثانينس التوالتالي هيسار له على روحه لإنه هيدفع وهينزل هيدفع وهينزل وما عملش أي حدا خالص وما خدش منه أي حدا خالص، تبع كذا فأيضاً المين ده هو المفاجأة اللي أنا ما سردهوش ذلك حتى الاستانينس مش مع استانينس الاستانينس اللي بعده ثلاث سنين ونص على كل كلية بتبص تقول كلها عندي سنتين سنتين ونص سنتين وسنتين ونص الاستانينس زادنا ما سردهوش ثلاث سنين أو ثلاث سنين ونص فالميزات تبع الموديلات عندي أصلاً مع بعضها فبما يحصل هذا على نت انوافر جماليات ميلو بعضاً ولا كل شيء يلا إنسيغني هيك هاي فما عندنا من تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة تجربة دي كويس ماشي ما دي كويس يعني انا شايف ان المكنه شفت الصورة بس يعني بس حالة الاختفاء حالة الاختفاء حالة الاختفاء حصلت حصلت هذا المشروع عشان خاطر شاب هو اكسل وكمان كل ده كل راكب كل برامج اللي انت ان هو عنده متجاره عند ال اي امش بقى تتكلم ان الخلاصه الكوت بتاع الكبر. هيكون ليه علاقه بيه اللي هيكون اللي دي بقى اللي موجوده اسامه عارفيني الى كده كده مش بتوعه على الرغم ان ايه في السايكل وبالنسبة مثلا في الاتفاين لو انا استخدم ثقائي هيكسر عندي ايه؟ هيكسر عندي عمليات الـPosition ولكن هي ما بتوعبشي ولكن لازم تتحضر لازم ايه؟ لازم تتحضر فهي دي مرض مفيد سايكل تمام؟ فإذا الحاجات اللي <تصفيق> البروكولوسس كلا ما كنتم قاين بتبقى, بتبقى <تصفيق> الاضحة ولكن اساسا بتبقى بوت في البروكولوسس التالي بتبقى بوت فيه؟ في اللي هو البروكولوسس التالي انه ده, ده أكثر نوفه يعني لو كان عندي سائلت من الحارة المعينة عشان كانت اوفرده ان المغنوذية صار فيه عملية اللي هو قبر وقوم بصد لحد نايمة نعمل عملية اللي هو power and disfountain ونعمل روح بها جاوتي يشعرش يتركها ومفيش مشايك لان عايز اعلم حاجة في ميلة وفداريس لان عداهم بعد كده عملية تينك تينك او كده هتسجدها الماسكي لتسابسكاكشن في نسبة للميل من الحاجات اللي بتزود الكواني التعسيمي من نهي تحديه الوالي كبواني تينتر the same concentration of quantity okay. because we going to have to the improvement of quantitative and quantitative quantitative properties of the of the first self-satisfaction or the satisfaction that we the first thing is that we need to do what we need to the special we have to do because it أيام الكامرين أبدا مش حياة حتى لو عطوا دليل في من هنا هو خلاص خلصت بالنسبة. وبالتالي في الحالة هاي لازم أحضر وأشوف إيه أشوف السنة القادمة وإيه. وده إنه إحنا عن الجمال في ذروة إنه بيبقى عندي إندبليس. خلاص. بريدي بالنسبة عندي هي كلها حاجة أساسا ده هدا حتى, حتى في الدنيا. لو بستار في ذروة بريدي إيه. أنا أول بريدي هو هو Directed yeah. toward the slaughterhouse. Directed toward the in the form of fish, anything is, we have nothing to live. We the reproduction, yani, the end is that in the end, from The هناك في الهواء برع عاملين الشيب الشيك والهوب كبيت أنمى كانت مثلاً أنا بديم الكلبة أو طوطة خدر وطوطة معها على أساس أنه يبيت أنمى بتاعك ويقوم بكأنه هلما تريد أهم بيجيبوا الشيك والهوب والراكت صح؟ كده؟ وبيجيبوا كمان اللي هو إيه الفرد اللي هو العرس والحباية صح؟ كده؟ اللي هو السنينس نقول لها بيت أنمى نقول لها هو أنت يختلف في إن ممكن فيه ناس مش بتحطي دابل قصلاً لدخل تنشي الفدور فيقدروا كبير قلباً عنه هو يعد أحزانه وشعرانه وليعب معاه يخلقون بنا سلطان تباً في ذلك هو كده أنها إدارة مش بنا خالص هو كده بخير شيء حد سيكيزيانه ويشبه واتفوني هذا طيب لو هي أكبر ده من بالمين البهن لو هي أقوى من بلده. السماء بتاع اس المره الجايه تنزل تحت في قلبك اعمل له على الورد ايه اللي هو ال جي خلاص نتكلم عبد مختلف يعني تقلبي. هو فاهم او الشنور بحيث ان انا استخدمه ويبقى عندي كويس اول خصم في كلمتين ان انا اعمل له بحيث هو يبقى سمارت the ex of asthma smart mail going away well. smart mail going away now i want the fitness of smart mail is better than ethyl amiloride fitness of smart mail is better than ايه وكل الموضوع ان شفتوا ان بتاعه قاعد كده ده لو كان كرونيك دي ديترتينج دي ديزيز او ده مش هيرجع تاني كرونيك دي ديترتينج داروش ده مش راجع تاني ده هو كده بالنسبه للحته ديت الشورت تيم تايم اوف تيرا ركزوا الحته دي الاعراض الغالب لما عندي يعني انا لما بكمل بروجرام السيكشوال ديزاير صحيحة هي هومو اللي هو المال والمال صحي لما باي اجلع عن السنين في الـ a i ما بس ابدلش الفنين خالص ليه؟ لأنه عشان اجلع السنين في الـ a بالنسبة ليشكتروا البطروا ها مين في مال أخطط عشان يديد ماليان للحدي عميلة كبر ده مش هيحصل هو اللي بتتعديوا العشرين ميل عمدوا صدقنهم في ميل في الإسترس كنين هو الكانها دي اصلا ال20 ممكن استخدم واحد اسمه تيذر يعني ايه تيذر 100 ممكن نبقى استريت ممكن بقى هو الاستريت اللي هو الايه اللي هو بيحل محل في الميل اللي هو بيحل محل يوم الميل هو يبقى واحد ستاندرد نعمل عليه كفرنج ما نعملش في الترندات وبعد كده فطالع المين يبقى كريدة يمشي من بين سيغشت العفيفة بعده ينزل السيميل آخذ السيميل وعامل هذا اللي يسميه فرسينج اللي بيقوم في المسار ده طبعا كده فدي الموضوع هذا بدينا تم بتاع تأثير تغيير التيزا صح كده وممكن عمل تغيير الوارفار الكافيين موجودين عندي في الكافيين بتوع الميتا بنت أساسا الميتا بنت أساسا المعادن ما يشوفوش نبائلة ما يقربش نحيطه أصلا كبير كده؟ لأن أنا حتى لو في شبش على, شبش على مستوى الحكوم كبير أنا على مستوى من قول كاتر والداخل الكويت التأسيري لو فلان ده هو أقول تبقى بيري ما مثالك أصلا واحش طب سنة فالكواليك الكاليسيون مجد أبريد ده مقصوب عمدي ده هو الـ Changering Cleptezer Changering the Seed or Side الـ Seed or Side لا نسميه عند اللي هو Arena اللي هو A-R-E-A-N-A كلوك شارعين Arena الـ Overhood of all our sexual risk اللي مفروض على يعني طول فاقل المتعلاج لازم نفتح sexual لازم عنه ايه sexual risk لهم لان من اصلا ديبقى سايكو يعني الناس تجيبه من الاسطوق بتاعه ليه يعمل قادرة من يرميش اويا في الفترة طويلة هم بيدعب اصلا نفسيه صح كده؟ فكل قد اجيبه فيه نفسيته اصلا هتدع بل لو عايز منه حاجة مش هتفوضه اصلا بعد كده السكشوال بريس اساسا هو بس اللي هو بيقيم التوب اللي بيقعده عشان يتعرض بسكشوال ايه متتسك تمام طب ايه مش عايز منك حاجه ايه كيف بتعمل بتاع المدرج كله اللي كل اللي هو الفولنس الكهربيات في كل كده عندي اللي هو ما بقطعش Hey transition from other to other so the name the to me is that's why you are wrong. Why the other one the end of the way or transitional changes during the the in his to be the whole of me. I don't know, transitional changes that are so I the way, is the main. the it is the soul, main factor طيب وبتكلم عن جرام عالي اللي هو اليوز او ده هو سيكتور الداير والبوtenشال انرجي حسب القصه من هي الى بنسميها على حسب الحمل العالي ميجر بنسميها عندي ميجر خدنا عندي الايه الهواء السمول ايلمنتات اللي عندنا من 50 الى ايه هنا ويفضل ان بي دي دوز ده لا. تتابع عندي الهواء اللي هي بعده السرور. وباقي عندي الهواء لعملية له تكرار السرور. لا عشرة يوم يمكن ثلاث لو يوم أو يوم يوم يومين. ال اللي عطتني نفس السرور اللي حدثني في هذا السرور اللي تكرر. لازم السرور ما يكشف معي نتيجة عشان ترسي. هذي ايه؟ هذي GnRH هذي GnRH نتاسي ما عندي الـ Unite Unit بنادي كمين بنادي الـ International Unit ثاني بالنسبة للتسس كرون ديقى بالميلي عندي اللي هو الـ GnRH أو الـ Community بنادي كمين بيبقى عندي الـ International Unit يبقى عندي الـ International Unit عندي الـ شوف ايه؟ ايه ايه كل سبعة عشرة في دايس انتظر ذاتي التعليم عن الخورة للجاجة عاكم لنا بعض الحاجات أو بعض الهاتفات تبعليها تتعلينا عن تستيميليشن لذي تروا بانترجي دايس مثلا لوانيو عربيب ونقص موميكا وليه حاجاتي انتو في في الموضوع الفارق طائر شعر من كان بيشتغل على الدواء عادي دون أشكال الحاجات اللي تبعها موجودة برده أي حد يشوف الحاجات قدامه يبقى تكر على طول يارف إيه الموضوع أو إيه المت أولى تابعنا، ونكمل التدريب. تعال. ال الحاجة تانية را، دال المتنشئ الجندي، الحاجة تانية اللي هي المتنشئة والد، المتنشئة والد. ومن اسمها؟ لا لا اسمع. الحل أول كانت الرجوع قرنة أو sexual desire. المتنشئة الرجال. الحالة التانية sexual desire مردونة بس لو ركزنا على الكلام اللي وارد في الفيديو الأولى اللي قالت will في مقرأة مشكلة يقبل في الكلام لما سنبيع عمد يولوخ system يقبل في genital system itself و genital system انا عاصل فيه الـ جينتا الـ جينتا الـ كلها الستانة جنة هایی پیدا خانی و خاندیwie این باید این پیدا ک capacity خاندید خاندید خانی ما باید ناوی ناوی الهوة الهوة ممكن الحاجات في نص ومعناه كمان اللي هو نص كمان فيم اللي هو ممكن بعض الحاجات الانتاجية اللي موجودة وتبدأ عند عملية الكويداس أيوة زي سندبسيكولايتس زي اللي هو دوتس تايتس اللي هو اللي اللي هو كده حاجات انتاجية اللي موجودة هذه اليونيفايس الميت كمان بديها حاجات عملية الليونيشا اللي هي زي كده ألف مليار إلهي من عاد عصر القبر في السادس. عصر القبر. لما في عندي مشكلة أسلع عملية فمش عارف. عادي العادي من أولين. لما كنت بسميها ايه؟ كنت بسميها هو مش عارف إنه هو عندي لا. كل ما يحصل الجينتريشن يحصل عندي مليون مليون زي اللي بيحصل أسلع عملية الجينتريشن. فأنت مشكلة كبيرة ايه؟ بالنسبة مهم تقدر الموضوع كله. خلاص. يبقى بقى الموضوع ده في كورس تشاس انا كنت اللي جايه بعد بنتشيا ايه بعد بنتشيا جينرال كومبنتشيا في برنامج البيانات والجريز كوفرت ديجري نوع نورمال بالنسبة عندي دي اسينشال ديزاين مع النورمال بالنسبه للفولتي ولكن المشكلة تبقى في الكونسشن المشكله تبقى في الكونسشن يبقى هي, هي حاجات ليها علاقه بالاستخدام السلف او السي ان أو تقطف الحرة كأن لا علاقة لما عن في السنة يهمني الله سواء كان أو كان اللي هو سواء, برونة سواء برونة أو صوامعنا كان of way sexual drive وطبعا لو الميل حصل عندي اي اكنشا بالنسبه للكوموت سيستم بتاعه هو رايح يعمل كورتي و هو ريدي ريدو تروبال هيعمل حاجه نف ايه فيديوس ده ممكن نقولها برضه تبع بتاع الهوائي السيستميك ايه السيستميك ده عن على هو التوافق وبالتالي عشان استخدم النير ده هو لو ما نفعش المجال استخدمه فعمليت ان هو الموتر كفر او كولكشن كان لازم اني اروح اتكلم بعد كده ان انا اعمل كولكشن بالاطفيشر ما زي ما كانت كانت كده بالظبط لا انا هقوله خليك مكانة ومفيش اي مشاكل خالص لي وهبدا استخدم وسائل كشف التجميع وهو حته يعني لو أنا عايز من النيل ده او وسائل مي... آه... أكبر كم السنة المتالي روشان مجمونات بروتسسل وشيغن لما كده خلاص غير عملوها من فكرة لتعب خالص لأولي حولي من الشيئات الثلاث اللي بتبقى إيه اللي بتبقى موقودة عادي فيه أوكي ثاني احنا قبل كده يهديني حاجة موقفة كده المنسبة لي اللي هو ال... ال... اللي الثلاثة اللي أو فيها الكلو اللي في جواعة في المسلمة الدين سواء ميل أو في ميل ومن أكثر الحاجات فيها كولين في التروني مش كولين سي يو ضوة جي كولين بسانة دولة موفق تفكشن حتى لو تيش حاجة موفقشنة في إذا مستجي التالي تحفظ إيه تحفظه في الهورس واحد مع حتاك التارة لديك تكلم قابلي مثلا عنه يقولك ده مش عارف ده المعلم فلان الفلاني يأخي ما يكونوش أجده على الدكتور وقال دكتور أصلا ما احوش شيء اللي يبسك أصلا يعني فدي نقطة نحتاج لي نخص مرة أصلا وخاص كونه إيه هذا التار يقلم له بالدواف إنما بره يقلم تلك بتاعك زي زي بتار بتاع بصدر يومت شايف من تلوى التارة المخروضة بسببها انه المفروض عملا بعدها عددية في النوم بترينيك انت بتتنبع مش هتقولها ببدايين اللي يعمل فبالنسبة لي اهالي حاجة في الوقت والساسي من اللي هيشيني في قسم اسناء هي امهار مدلين فالهالي بيجي من الهوف بالنسبة عندي ان اكتتب هو س... شكل الرجل من الاشكال اللي بتكتب في البصفور شكل الرجل من الاشكال اللي بتتكتب في الفاس بتاع مين هو ساكت لكم كده ايه الحكايه لو هم بيسكلوها بالنسبه للرجل فشكلهم لازم تكون في اورجان يا هو شكل او كده للرجل تو ماتش انجل تو ماتش انجل يعني الركبه كده حاجه اكثر من حوالي 45 درجه وهم ماشيين ماشي ماشي يا بنت كده ماشيين كده خلاص ابتدى ينفع اصلا يعني في ده اصلا عمل زالها مروحوش ربا ليه في الاسق فمشينا كنت اللي مجازلة ايه بالموضوع ده طيب لما كانت مص عامل ايها المحضرة كنت راحة على دور محضرة كنت كنت رايك كده كده كنت رايك كده كنت رايك كده كنت كده صراحة محضرة جميلة صراحة المحضرة كنت شايفين الكوريان فرص هوب إني ده الهب إني ده التأكدوه أصل في حالية الكلاشة ده لقع هوب أول مشيني عملية كيف فرص مش عملية كيف مش عملية كيف وصحكي إني مشيني كيف فالدخل بأس يسألونه أولا تعالى هوب إني أحسن على أتنوها فمشيسة بصراها إذا كانت تكون بطراها لأن تؤمن تبوها وترسيبها في البداية طيب أي أنك تنبغي ومساعد من فهاتف الليل تشير من رفع يعني شو بدأوا إيه؟ الهاتف مفيش مشاكل إذا ما معنى تلكاميرين في بيقع على الهي؟ بيقع مفيش مشكلة خالص. ده في حد بيساعده كمان. يعني إنت لو قد شوف الفيديو التاني اللي حصل بيقعنى تلكاميرين لأن هم قمت تطرين لإيه؟ لإيه؟ هيتها بنيل وليها بنيل مسكين إيه؟ مسكين فخلاص. تتطور الرجل الهوطنبالية مفيش مية بييجي فيها فيه اي مشاكل ما يكونيش لبيهيملي اساس ان انت تحميل بتاعه او الضوطن بتاعه اسمالي هو فورس بيكون على دين بيبعاني عنو الهاتف ده التريتمنت اساس انت شوفوا مقصوبا عالي هو بعملوا سنشوال في كل الانه كانت هو انهم بتابع جمازم عشان ليبقى سايفو عشان ليبقى سايفو مهمة جدا من ايه جدا الموضوع ده يبقى بالنسب عندك شو الناس اللي فوز سواء كان التلفيشة أو كان عنده روبو أو كان التلفيشة من بسونجويل أو كان عنده هذا الصوره روما كده أو كان عنده اللي والله مساعد في بتاع أو في عنده فوائد في الهاون لما تكون الناس متعالج وعملت سكشولز بعد ما يقولك عملت ترينج وسخدمه في عملية تمام كده السؤال دي بيقول ايه سورة <سؤالي> هي داخلك أمر في الشفاء مشاهدات وقوموا لك في كتاب المشاهدات هي يحطة عصرونيات هي هي it's only for you it's only for you لو كنتم تسعى المكونات بتاع الحكاة تعوى من ميكوش حق فيه مشاهد هلالإنقريديان فيتابين بيكوين ويلابا تاين السيتريت أمونيكا ويلابا کل اومز اتصال بتاغنیم بتاغنیم ها المدیم تاغنیم بتاغنیم ها اما شمال هنا في یمین في شمال وخلصنا شهرين في محروقات هينة جدا أنا متهش لاسف مثلا من تلاتة عشر شهور الخيول العربية ما تهش حدوة طبع. واحد زميلنا كده رايح كده يقوله هو فيني الحدوة بتاع القصاصة غدر لأني أصر وما فيش قصر يكون عربينا بفتح ناش لأن الحدوة والحوض فريق القصاصة بولاضم نعمل حدوة في المار عربينا لين ما في ناشي لين الخرون العربية مالا اش اي هدوان الحنوة بس بيستخدمها الى الخرون العربية ك treatment part لعن انا انا ام بيكتو معاين في الهنو انه بتاعي لقصان وانا انا اضعطي مدكا منطور مدكا منطور مدكا منطور مدكا منطور فبالا احب اعالي في الهنوات التالى ما احطو عند بانتش ومدكا تشال او تطلع في الهنوات لا اقوم باون جايب وان فلات خلاص وهم احطاتها فتاعت الفترة بتاعيناك ومشيها واحد كده يعمل ترقل القصار في مكان ما يترش في اسفل اللي ايه ده سبب المشاكل الاساسية كانت من يعني في اسفل بسهر بسهر بسهر بسهر بسهر بسهر بسهر كانت ايه ايه ايه ايه طولون بيتا العربية من يترش حدوى خالص بما يعني على دور الباقي فيها عرب القصار وشيك في حدوة الmanagement مع the management التاني، هيا إحنا كويس، آه هيا كويس، هما يشترى ينزل إنه هو يحط الحبوب تام فوق، فدا والله تام، it's only for you، ده ما رجعوا لي بالنتيجة، فدا الوطن. برضو only for you، ناوي كم خمستاشر دقيقة خمستاشر دقيقة، ويا حلو عكس عكس، ويا حلو ما ناوي كم أي حاجة مركبات هنا، ويا خمستاشر دقيقة هنا تمام، بينه هنا، في الأول عايز برضو کنید یک فدي اتس اونلي فور يو انا خدت 6 5 للتحاليل اتفضل يا هو طلعت من مراجعه والشمال اللي مين فيه اللي هو البروتكس الشمال والشمال يحرك البروتكس اليمين كمان كمان بس ايه الموضوع ده بقى واحد بقى يقول لي ايه عليه وبيعملوه وبيجيب ما انت راح في الناس بقى قال لي بيقول لك في اللي هو لما عندي لما عندي من الهواء الكرونيك الازمه بتعمل ايه خلاص وهم بتطبيق زينا. تلاقيه وماشي عارب كده وحدينا كاعدت ديله علاج في عشر شهور وكل شوفهم يا دبطور البدال العرب مرأة يا دبطور العرب مرأة وانا قلت لك ايه واروح ادلو وارف مش عارف ايه يا دبطور ايه عرب مميزة لانا لك ايه وانا خدق او خضر فيه. خضر فيه. خضر فيه. او خلاص? مميزة لا لا لا أحضر شيئا أدامة هي كابت نتيجة يا راسل هي يا يا أمور شكونا راح بل بس هي جزء المعلومة أيها بتكون ممكن في القارة من البراط يكيو دون حاجة زيدي يبقى المعلومة لين يكيبنا الهاج دار من الانتحاد راسل؟ بس ناكدنا من الانتحاد كويس يا خلاص عدامة فيتنون مو يا راسل فيتنون نعمل ايه في الكونتاس الكونتاتا لو بونوس سيستم السوبر هايف اللي جايت من الريفي صح المصري والله سايت السي جوتي ده فايكس ساعه كده بلاش الجو على حسب الكروت اللي باكسد الانتيشن مش حاجه كده جوت اي سكاروتا حد شاطر بيقول لي ده ايه سكاروتا برافو حد من ورا يقوم ايه نوراي اوفينيس سيرو فين يدخلوا سا... سا... سا... ده هو ايه شباب اللي ورا ايه بالنسبه للفينس مين كده يدوت قطم ثاني الشباب ده ايه ده البينس ادوك ادري لا ولا خروطه ولا كتس يعني يعني هندس تبص لنا اهو صح تحت الهواء اه مش بس نو في البيبيات فنتي اه انا انا حطت شي غوني للاري سكوتو بس انا كانت زي نقطه صور بس ده كانت صور مش صور ما بعرفش ان هو حصور حاجه كده وفي حاجة مدلبكه كده بيقول لي فين بتاعه صح كده بقى اعرف السكوتو فيه السكوتو بتاع زي ما احنا نقول كده عباره عن دليل كويت كولر إيه أو موجود ما بين الاثنين هذين هما إحنا بحصاوش هذين الاثنين هذين بسنا ما بين فوق ده دفتر موجود في الديبيس ده تمام؟ إيه إيه هذين كلاهما موجود في الديبيس أول حاجة صح صحيح حتى هو حصل عندنا اصلا اصل الست حتى اصلا حصل له هو واخد كده فهتقول ايه صح طيب ممكن يبقى عندي تمام لو عندي ممكن عندي سويت في كوميرشال اوفيس يجي له اصل ريكشن من الكامبين يقول له لا هيعطيه خلاص يعني كل ما يحصل ريكشن يبقى عندي بن ترانزاكشن عند الكوميرشال اوفيس يقوم راجع تاني ايه كده يعني دي بقى بقى يعني كده بقى الـ clearance ده مش بس ميرك الانفلاميشن اللي عندي اللي فتح اصلا بتاع مين بتاع الهوا وبالتالي اللي هيحصل ان انا اجي اشوف الاقي البريكنج لليور وخلاص ايه تبدا فتحه صغيره ينزل منها الريور لو ما عملتش استراتيجيه للعمله دي فده هو كل الحكايه دي احنا لازم نحطها في إذا انيتي تكون دي بيس لا تفهمي صح؟ لا تفهمي له. لما تبدأ أكسجيريتش يوصل له ايه حتى لو حصل وريشة يحصل اللي هو مشتبار. هو ديكس موجود، وبتصير وريشة. لما فولد بس كده هي اللي هي فولد. في في نيكست تروح ما رح شيء. لما تبدأ أكسجيريتش يسحب في يحصل وريشة ان انا لو اندي عندي وائلت هيكسروا الريكشة هيش عبارة زي ما بس ايه قضرتوا ايه بطولي ابوكو تكون نتيجة مش بالبينيس باقي اتسل نتيجة موصف اتسل ان انا يتحكم عندي يتحكم في البورنس بتاع في الكافر او في كل على سبيل المثال اللي هي ريتراكتور بينيس على حسب الطول بتاعها على حسب طيب كده، فممكن زي زبطه كده على الوقت، ممكن عندي الكلاشنيشا، ممكن عندي بيرفورم ريكشن، أنا محتاجه بكده في دمج الكولكشن اللي عايزها يا جمال وتصفف في الموبايل، انتي شايفه المراقبه دي فوق اي حاجه في الموضوع، لو سمحتي يعني، تمام؟ عاوزه ان في حاجه على البريوديال هير اسمها هير، لو فضلي البروشنز عشان احصل على لازم لو عندي يجب نفسي بنتجارة للفينس يلاني في نفسي كده طبعاً بدأت تجاوك فيه عشان كان يقول لك short cut of probiotياً هير is contraindicated too short cut of probiotياً هير is contra contraindicated لاني يخلق حيرون صايفة إذاً لنبغت يبدو الريلكس نلبميس يحصل انتيجه نتيجة بالمستانس تاجيه بعدها لازم نين لازم نحطه ممكن نتيجة زي مثل ما قلنا من اي أي يحصل اجهزة يجي يحصل مبروجا أو عضلة ناس مش لتردلو بزبيب بيعن عنده عريض لينة خلاص هو ناس فيش عنده مشاكل خالص طيب أو اللي إحنا say how i will stay our frustration it's good use form if i can fame والشكل أو سؤاله البيشين اوكي اللي تمعن فيه واي شئ ههه صح ونزل عندي واحد هاي واي شئ واي شئ ده زي اسم البتور بصح أو اللواتف في الصورة اللي شو طواف الأول ممكن مفعم عندي اللي هو التفتي في اللي هو ال البرييوس ممكن مفعم عندي اللي هو التفتي في البيز نفسه صح كده عندي فعرض غير مهما تشعر بكم جريدة أو أقوية تخلي الشكل بتاعه اللي هو البرميوس والديوس رأخذ شيء بمشواغة اللي هو الديشيء لأنها بسرعة ديها ديزارة ومشيء شيء للنسبة عندنا من البرميوس لأنها الاندزارة بلايه؟ ليه؟ لأنها من بيسي في يحصل بعيد أروي عن الديف وصلت دي حتى لو قاعد في السكن مش هيوصل مرض وصلت ليه بتاع 21 خلاص هتبدا انت تقول خلاص في الرياضا الدياجنوستكس بيعتمد عندي على الانفيكشنال هيستوري الدياجنوستكس بيعتمد عندي على الانفيكشنال هيستوري الهيستوري بتقول لي هو كان كل فيل مثلا عملية الكوبريشن يعني لي مين ده هو عمليه الكوربس بتاعه او عمليه السكشر كانت نورمال وكان شايف الشباب أكيداً إيت أبلغانيس موغولة موجود، السويلة موغولة إيت الوايشيكة موغولة يبقى إذاً في عنده مشكلة وعنجلة المشكلة ده ممكن تكون رئيسة لا بس إن لو حصل فعاليس يومك ينفس أيها سباك دي ببونافس أصلاً وما يصيروش خالص عشان يقول ليه سوى ليش شك ندير اللي فينس من فينديوس لابن يحصل بالنونس ريكستيشن هو يو فعشان نلاحظ اطلع في برينيوس تمام كده مفروض هو جدا والشال بجد ممكن من غير ما منه اصلا اطلع البينس سابرو ريكشن استنال تراكلايزر تراكلازا موجود بره دي كده اللي عندنا في خاص هينزل كوابة تعرض الواجبات out of the, out of breathing إنها هو y-sheet كذلك عبدناها ال by بدل ما كانت عامها شكل ال-y-sheet أقصنا فيها وقريبنا من فوق يبقى نأخذ الشكل ال by بسميها العاصلية بسميها بس لإيه؟ بس فسديها لإيه؟ فسديها لإيه v-sheet of the, or operation وال-sectioning أو ال-previous لحيث ما من اللي هو البوسيشن بتاع الويفي السعودي وين هو البيه و البيه و البيه. على الصوره ديت كلامي كتير جدا حتى في اليومين دي بصراحه تمام ليه البريدج اصلا هو الويفي التطبيق الطبيعي الطبيعي بس الطبيعي بالإكسترنتي ويثيرى القصة الموجودة عنده في نص فينس تمام مجرد؟ لا، لأنه ممكن ألاقي هواء الهواء اللي هاكون ديرفاس هالديرفاس يعني موجودة عند الفتحة دي ممكن تكون موجودة من تحت القلب البيونيس أو ممكن البيونيس أنتسر فيه بعمس إليه مغروف بطريقة انت شايفة العالم. في كل دون نص عشان عددها لا وانا عايزوا طمع جواعي دي مش هستكون موصلة طبس، لما لوانا عايز عندهم في شيء جزي كانوا حقا ترون في شيء، أحكذا سيكون من أشياء، ويوكا كذا، ذات رغمت الطاقة بمساطة فالة. حقا سمعنا هو deviation of fallow can of the beans. الفلو can pieces معناها أو the beans. أول هو deviator أو deviated in deviated beans. ذلك أقول لك أكاد ترون عنه أقولها، أكاد ترون كونجينتر. والأفضل، أكاد ترون كونجينتر مش حالة عنه يلوي. أكاد out of brain, out of خلاص لو قينا بس سنة بتنباتل، حاجة سنباتل كثيرا، لو عمل ما بنتك، نحن يصور رجل إنه هو السيكي، هو الليل، ومشاني، فالتنباتل ازاي؟ مشاني بصور خالص ده مع ألف سنة ما على المدرسة، بشكل الديل، بسي كده بصر، الأول، أول سورة ده من ده من شوية بزائل ويقوم المين المين كتير لا مين بالفراكشة يحصل من وكان عملية تاني عشان يساقط البضاء بتاعه فخلاص لناشى بطر ان عندنا في القادمة مشيه ما تقعودوش عندها في المصرح تحت ايضاق من الهواء الزوق في مشاكل زمنة جايب كده الهواء الاسبايرات او الهواء الهواء الاسبايرات او الاسبا العمل اللي بطير او الهواء الهواء الانترى عند الوريديشن الـ T-Sinsize الهواء عمليه صعوبة فعنا بيجتدي أو بتدعيه أو ما زالوا زمان ساعات ساعات ااا نبي نعمل ناس ولايتم جدنا اللي بعقوله بس كيحد اللي هو طموحنا اللي هو كتحدي في موضوع لواحد إن شاء الله هذا موجود اللي هو أنا اللي هو الفريق الفريق كنت زمان تبعه هو معروف عمله في العكس بتاعه حد يومي يوم عندي أو الأفضل طبعا انا قولوا ليه تعمل العمليات تعمل ليش ايه؟ طبيعي في عندي تيشو التيشو مع التيشو يحصلو ادريجان عشان ما يحصلوش ادريجان ده بقى لازم يعطي عندي حاكتين رقم راكب او او او او او بنتم تاكد كلهم راكبات تباستطي بس لديشو بس تبع عندي ايه؟ او ايه؟ او ايه؟ الحالة التانية لانا بيبقى عندي بلوها سلیکشنال ترینی، سلیکشنال ترینی، عاشیه سعی می‌کنم عادا عملیتی دهم، ال اریکشن و ال تریشن که دیگه استن نه عادا عملیتی دومی، عملیت دوم ما ملودی تحت تاثیر فلوسیوست می‌دانیم که مشاهده مفصل نه عادا عملیتی دومی استفاده فيه دومی را دوباره می‌کنیم. می‌دانی سلیکشنال ترینی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 عشان يمكن عادة عملية الهوال هاي البرسيستنة فريدلا ام بلهاش حاجة تانية. يعني بلهاش اي يخص تاني الا 100% داي 100% يبقى يتوقع انت عن البرسيستنة فريدلا كمو عمد عن الانتين الكيشو اللي بلسك عند عندي الهو الكلانت بيت لو ايسا الله اشترايك اسنائي استيجدها ده ترى انت فلترال تبييشن من فلترال اللي شو بنترلي في الدين الجديد اللي هو الجينس فيك التريتنت بتاعك ده انا عامل ان هو قاتل وعايز عامل الكابتر ويبقى عندي النسب والبروشن المهمين رقم 1 هو الاولد هيريتيتد بارتيكيشن رقم 2 اللي هو السلنسشوال بريدنج حسب ما انت بس لو اي حاجه نزلت على حاجات صغيره صغيرة صغير ومفيش اي مشاكل بالنسبه لها خالص يبقى هي ايه هي عندي هو الموضوع ده بعد كده الهوا راح عملت ليشن سؤال همه